وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إذْنَا دَعِنَا وَلَا كِرُّ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ لِتُذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ